117. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشران المحسمين 118. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 119. أولئك أصحاب الجنة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 إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملو ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة.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 والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوففهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 ما أرسلت به ولكنني أراكم ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا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 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آمَنَكُم فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم مما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون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 يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أن نزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيب داعي الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم